ستة استمع إلى نطق حرف الألف بالصوائت القصيرة في الكلمات الآتية ثم لاحظ أ أو إ اسأل أسد امتحان اللقاء uzun bu elum ehlen bu ile bu